Jäljitä hamluni rikai ja puenta rudun, amananat ja kapuuser يلي تحملون الركايب وين تردون أمانا لا تخبوا سركم في بير وذاوتكم الطيب الطيبة ترحون فدون وياكم خادم أنا يا يلي تحملون الركايب وين تردون, وين تردون. أمانا لا تخبوا سركم في بير وذاوتكم الطيبة الطيبة ترحون يا قم خديم انا ترى قلبي بخط والعيس مرهون روح الأسيرة وياكم الطير ترى قلبي بخط والعيس مرهون, مرهون روح الأسير وياكم الطير حبيبي هناك كنت بي درون حبيبي هناك كنت بيت درون صعب فراقهم وصعب التصبيح حملون الركائب وانت وأن لا تخبوا سركم الطيب واذا ودكم الطيب الطيب وياكم خادم سواد الخد ترى من دمع العيون ضعف جسمي ترى من زود تفكير سوادي الخد ترى من دمع العيون ضعف جسمي ترى من زود تفكير حب أهل المدينة بدم معجون خصوصاً لي ملاهب نور تنوير اللي تحملون الركايب وين تردون, تردون أمانا لا تخبوا سركم الدين واذا ودكم الطيبة الطيبة ترحو خذوني وياكم خادم أنا صيد ابو الزهراء سيد كل مزيون امامي وسيدي وصاحب التقدير ابو الزهراء سيد كل مزيون امامي وسيدي صاحب التقدير خذوني وياكم خلوني مديون خذوني وياكم خلوني مديون اوفيكم بعمري دون تقصير اللي تحملون الركايب وين تردون وين تردون تخبو سركم الدين وذوتكم الطيبة وين ترحوه وينياكم وخادم أنا صيد